Let's talk to Allah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 فما كان الله يَظلمَهمم وَك كانَواأَفسَهُم يَظلمثُ كانََ عاقبةَةً الذينَ أس الص آأَن كَذَّبوا بآيات اللهأَن كَذَّب بآيات الله وَوكانوا بهَا يهون الله الله May Allah uniman hamila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 تيها وكذلك تقرجون الله الله سمع الله لمن حمدا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 Uh, yeah.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 هَكُم دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِلَى أَن تُمْخَرِجُونَ وَلَهُ في فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ لَهُ قَانِتُونَ الله, اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ لمن حمد.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 هُوَ الذي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ بَلْ لَكُمْ مَثَلٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُم مِّنَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقنَاكُمْ فَإِنْ أَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, فأنتم فيه سواء تخافون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 بما لديهم فرحون الله سميع الله لمن حمدا ربنا